وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اسى ربكم يا بني اسرائيل ان يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد ان تبتم اليه واحسنتم اعمالكم وان رجعتم الى الاستاذ مره ثالثه أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه هذه الايه الكريمة فيها التحديد والوعيد وكم من آية نزلت في الكافرين وفيها اعظم عبر للمؤمنين والإنسان حينما يمر به الشيء عليه أن يراقب نفسه وأن ينظر في أعماله فربنا يقول عسى ربكم أن يرحمكم فربنا فتح لبني إسرائيل باب الرحمة ان عادوا وأنابوا إلى الطاعة ولكنه هددهم ان عادوا إلى الافساد بأن ينتقل منهم في الدنيا والآخرة وهكذا الإنسان يراقب نفسه عسى ربكم أي يرحمكم أي لعل الله يا بني إسرائيل يرحمكم بعد انتقامه منكم فينقدكم ويعزكم بعد ذلكم ويجعل لكم قوة ويرد إليكم الدولة وكذلك يرد إليكم الدولة أي مرة في الخير فكل إنسان عليه أن يراقب نفسه فيما يمر به من حالات الشدة والضنك والصعوبة من المرضي أو السجن أو غير ذلك ربنا يقول وإن عدتم عدنا وإن رجعتم إلى الإفساد في الأرض بفعل المأصية بعد رحمة الله لكم رجعت إلى انتقام منكم وصلت عليكم مرة أخرى من يقتلكم ويدلكم يقول الطبر وعسى من الله واجب وفعل الله ذلك بهم فكثر عددهم بعد ذلك ورفع خساستهم وجعل منهم الملوك والأنبياء وأنتم تعرفون قصه طالوت حينما جعله الله تعالى ملكا عليهم وجعل فيهم الأنبياء مثل داود وسليمان والشمعون وغير ذلك وهذا فيما يتعلق بالعموم الذي قاله الطبري أما الخصوص فقد قال ابن عطية وعسى ترج في حقهم وهذه العده ليست برجوع دولة وإنما هي بأن يرحم المطيع منهم وكان من الطاعة اتباعهم لعيسى ومحمد فلم يفعلوا وعادوا إلى الكفر والمعصية فعاد عقاب الله فضرب عليهم الذنة وقتلهم وأدلهم بيد كل أمة اما القاسمين فقال في تفسير قوله عسى ربكم ان يرحمكم يقول اي اذا اخلصتم للانابه واحسنتم الاعمال وأقمتم الكتابة الكتاب وما نزل اليكم لانكم علمتم من سنته تعالى انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفعه الا بتوبه ولذا قال وان عدتم أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار عدنا أي إلى تسليط الأعداء وسلب الأولاد والأموال في الدنيا إذا على الإنسان أن يراقب نفسه غاية المراقبة حتى قال ابن جزي في تفسيره قد عادوا فبعث الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وامته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة اذن هذا في بني إسرائيل ولكن المؤمن يأخذ من ذلك العبرة غاية العبرة وتأمل في بقية التهديد قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة وفي ذلك إشارة إلى الذنوب والمعاصي وكذلك خطر ذنوب المعاصي أنها مضرة في الدنيا والآخرة قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة أي وجعلنا جهنم للكافرين سجنا ومحبسا وبساطا لا يستطيعون الخروج منها أبدا، وهكذا يعتبر الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى يقرأ ما يتعلق بالأمم وينظر الإنسان في حاله كيف أنه يراقب ربه ويراقب الإنسان عمله حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه، فينتفع الإنسان من كل شيء يمر به.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 ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحة بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله إذا في هذه الآية الكريمة بعض خصائص القرآن أنه يدل إلى الخير ويدل إلى العمل الصالح وتأمت في الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى أي إن هذا القرآن يرشد المتبعين إلى الطريقة التي هي أعدل وافضل وأصوب في كل شأن من الشؤون من العقائد والأعمال والأخلاق وتأمل بأن هذا القرآن الكريم يدلك على كل شيء تحتاجه وكل شيء تمر به قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أي ويبشر هذا القرآن المؤمنين الذين يصدقون إيمانهم بأنهم يعملون الأعمال الصالحة يبشرهم بأن لهم ثوابا عظيما وتأمل أن العمل الصالح ينفع في الدنيا والآخرة ولذلك على الإنسان أن لا يفرض في حق من حقوق الله تعالى أبدا الآية العاشرة وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيُخْبِرُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بيوم الْقِيَامَةِ بِمَا يَسُوءُهُمْ وَهُوَ أَنَّ أَعْدَدْنَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا موجعا أي ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير أي هَذَا هذا الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين الذين يصدقون إيمانه بأن يعملون بأنهم يعملون الأعمال بِأَنَّ بأن لهم عَظِيمًا عظيمة الآية العاشرة وَأَنَّ الَّذِينَ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أي ويبشر القرآن المؤمنين أيضا بأن الله عدا وهيئ لأعدائهم الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة عذابا موجعا في الآخرة ولو تأملت في سورة ويل للمطففين في قوله تعالى على الأرائك ينظرون وأنها قد ذكرت اولا في تنعمهم بنعيمهم وأنها ثانيا ذكرت حينما ينعمون بالنظر إلى أعدائهم وهم يعذبون تدرك هذا المعنى الآية الحالية عشرة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان لجهله على نفسه ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشروع مثل دعائه لنفسه بالخير فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده وكان الإنسان مجبولا على العجرة ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره إذن هذا بيان لوضع الإنسان بأنه لجهله كثير العجرة ولذلك بأي شيء يدفع الإنسان الجهل يدفعه بالعلم ولذلك فإن ابليس حينما على الإنسان اول ما يصده عن العلم وأنت حينما تترقى للخير عليك أول ما تبدأ بالعلم ولذا أول ما نزل اقرأ حتى على قراءه العلم النافع المؤدي للعمل صالح اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فربنا يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أي ويدعو الإنسان في حال غضبه على نفسه وأهله وولده بالموت أو بغيره مما يسوء كما يدعو ربه بالخير فلو استجيب له في دعائه بالشر كما يستجاب له في الخير لهلك ثم بين ربنا جل جلاله بين قال وكان الإنسان عجولا فإنما يفعل الإنسان ذلك فيدعو عند غضبه بما يكره أن يستجاب له فيه لأن من طبعه العجلة فيتعجل طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله من غير أن يتأنى فيه ويتفكر ويتدبر عواقب ولذا ربنا قال خلق الإنسان من عجل إذا العجله مذمومة دم الله سبحانه وتعالى العجل فقال وكان الإنسان عجولة وقال خلق الإنسان من عجل فالعجله من مقتضيات الشهوه فلذلك ذمت في جميع القران حتى جاء في الحديث العجلة من الشيطان فيبتعد الإنسان عن العجلة ويتانى الإنسان في حياته وفي أموره كلها وأيضا الإنسان يتعلم العلم لان العلم سيقوده إلى عدم العجلة وإلى عدم الخطا الآية الثاني عشرة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 وما تحتاجون اليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات وكل شيء بيناه تبيانا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل إذن هذه الآية العظيمة تدلنا على شيء يتكرر علينا أن نعتبر به كل ما تكرر وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار رأيت، أي وجعلنا بعظمتنا الباهره قال وجعلنا جاء بناء العظمة، أي وجعلنا بعظمتنا الباهرة على الإنسان أن ينبهر من هذه القدرة وأن يخضع إلى ربه. الليل والنهار علامتين دالتين على وجود الله وعلى وحدانيته، لأنه لا يأتي بالليل والنهار إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال قدرته. ويدل على رحمته بعباده فإن الناس بهم حاجة لأن يكون النهار معاشا والليل سباتا وفي هذا دليل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له لأن من الذي له العبادة من له غاية الإحسان وربنا قالوا آية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون فهذه آيات عظيمة ينبغي على اللسان أن يتدبر كلما تكررت وإذا ربنا قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا أي فطمسنا القمر ليكون الليل مظلما وجعلنا الشمس مضيئة لكم في النهار وهذا كقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ولذا ننتفع من نور القمر ومن ضياء الشمس فربنا قال لتبتغوا فضلا من ربكم وتأمل هذه المنافع كلما رأيت هذه الآيات أي وجعلنا آية النهار مبصرة لتتوصلوا بضياء النهار إلى طلب الرزق الذي ييسره لكم ربكم من فضله الواسع كما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولاعلكم تشكورا قال ولتعلموا عدد السنين والحساب أي ومحون آية الليل لتعلموا عدد السنوات وتعلموا حساب الليالي والشهور فتنتفعوا بذلك في أمور دينكم ودنياكم ولذلك هذه أمور الحساب؟ مهمة للغاية لا يستغني عنها الناس. قال كل شيء فصلناه تفصيلا. اي وكل شيء تحتاجون إليه ايها الناس فتحتاجون إلى بيانه من مصالح دينكم ودنياكم بيناه لكم في القرآن بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه ولا نقص بوجهنا نجوه. وهذا الترغيب بأمر القرآن لاجل ماذا لأجل أن يهتم الإنسان بالقرآن ولأجل أن لا يفرط فيه أبدا بل إن الإنسان يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضل الأوقات وكلما الإنسان ملأ وقته بالقرآن ازدالت له البركات وانتفع من ذريته وانتفع الذريته منه ولذلك فإن القرآن مفتاح العلوم ومفتاح الخيرات والبركات والمسرات. الآية الثالثة عشرة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 للعنق. لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مرسوطا فتأمل أيها الأخ الكريم أن الأم يعود قارئا وبعض الناس يقول له اقرأ يقول لا أعرف القرآن يقول له تعلم والإمام البخاري سئل عن دواء يعين على الحفظ قال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر يعني أن النساء عليه أن يستمر وأن لا يتوقف وأن لا ينقطع قال وكل, شيء وكل إنسان ربنا يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي وكل إنسان منكم ألزمناه عمله الذي قدرناه عليه وسبق به قضاءنا من خير أو شر الصادر منه باختياره فيجاز عليه وحده فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله إذا ربنا جل جلاله عمل ما يعمل ما سيعمله الإنسان فسجل عليه في اللوح المحفوظ كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وتامل هذا العمل الذي عمله الإنسان يتمنى أنه لو كان بعيدا عنه. فربنا قال عن هذا قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي ونظهر لكل إنسان يوم القيامة كتاب أعماله يجده مفتوحا منشورا لا مفتوحا يجده مفتوحا حاويا لكل ما عمله في الدنيا من خير أو شر وهذا الإنسان حتى الأم سيقرأ كتابه ولذلك على كل لسان أن يتعلم وأن يترقى وأن لا يقول لا أعرف ولا أستطيع بل عليه أن يعمل وليستعد لقراءة كتاب أعماله فالسعيد الذي من وجد الأعمال الصالحة في صحيفة أعماله يوم القيامة الآية الرابعة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حساب نفسك على أعمالك كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك أي محاسبا لنفسك إذن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي يقال لكل إنسان يوم القيامة اقرأ كتاب أعمالك التي كتبها الحفظة فيه وتأمل أن الله قد جعل علينا كراما كاتب يعلمون ما نفعل فيسجل علينا إذا يقال لكل إنسان يوم القيامة اقرأ كتاب أعمالك التي كتبها الحفظة فيه ويكفي لإحصاء أعمالك نفسك فهي الشاهدة بأنك لم تظلم ولم يكتب عليك سوى ما عملت. فتأمى على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ عمله وأن يراقب لأنه سيجد في هذا الكتاب كل شيء ورحم الله من قال ولو أن إذا متنا ترجنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء سنسأل عن القليل والكثير حتى خطرات النفوس التي يجعلها الإنسان عزمة سنسأل عنها ونحاسب ويؤتى بها يوم القيامة جميع المظالم التي ظلمتها سيؤتى بها في حوزة الحساب حتى وإن كانت متقال حبة من خردة في السماء أو في الأرض أو في أي مكان كلها سيؤتى بها فعلى الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح الآية الخامسة عشرة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدأ للإيمان فتواب هدايته له ومن ضل فعقاب ظلاله عليه ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجه بارسال الرسل إليهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فربنا يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي من اهتدى فاتبع الحق فإنما ينفع نفسه بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة لأن العمل الصالح سينفعك في الدنيا والآخرة قال الذي الآمنوا وعمل الصالحة طوبى لهم وحسن ما. وحسن ما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة اي في الدنيا قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخر إذا من اهتدى فاتبع الحق فإنما ينفع نفسه بالجزاء الحسن والعاقبه الحميده في الدنيا والآخرة وربنا قال كما في سورة فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد قال ومن ظل فإنما يضل عليها أي ومن ظل عن الحق فإنما يجني على نفسه فيقع ضرر ذلك عليه في الدنيا والآخرة ثم علل ربنا عدله الكبير قال ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى ولا يحمل أحدا ذنب غيره من الذي يتعلق بذنب الآخرين من تسبب في أضلال الآخرين سيحمل إثمه وإثم غيره كما قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم والسعيد من مات في هذه الدنيا من قطع السيئات وبعضهم يموت عياذا بالله تعالى وتبقى سيئاته إذن تفسير الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى أي ولا تحمل نفس اثمه إثم نفس أخرى ولا يحمل أحد ذنب غيره وفي سورة فاطر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا قد تأتي الأم تحمل أوزار على ظهرها، فتقول لولدها يا بني احمل عني يقول لها يا امه إني اليوم عنك مشغول وإذا ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني وفي سورة الأنعام ربنا قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فتامل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى اي وما كنا معذبين قوما الا بعد اقامه الحجه عليهم لارسال رسول اليهم فاذا ردوا الحق عذبناهم بما يستحقون وذلك على الانسان ان يحاسب نفسه غايه المحاسبه على الإنسان أن يحاسب نفسه غاية المحاسبة وأن يراقب نفسه وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعلم هذا العلم علينا أن نتعلم علم القرآن وعلينا أن نتعلم علم الدين حتى لا يقع الإنسان فيما لا تحمد عقبه على الإنسان أن يتعلم هذا غاية التعلم وأن لا يفرط في شيء من لأن الإنسان سيحاسب على عمله هذا الآية الثالث عشر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبضرتهم النعمة بالطاعة فلن يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاع فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استأصل يعني المترفون قوم بطروا في الدنيا وتوسعوا فيها وطغوا في الحد الذي حد لهم ربنا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتسقوا فيها أي وإذا أردنا ان نهلك أهل قرية بعذاب في الدنيا أمرنا متنعميها وجبابرتها بطاعتي على لسان الرسول المبعوث إليهم فخرجوا عن أوامري وعصوني قال فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أي فوجب على أهل القرية العذاب الذي حذرهم فخربنا القرية تخريبا واهلكنا أهلها فاستأصلناهم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 وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا لصيرة لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها وهذه فيها تنبيه الكفار قريش يعني أنهم لن يخرجوا من هذه السنة إذا بقوا على كفرهم وأيضا فيها عبر لكل معتبر أن الإنسان عليه أن يحذر المعاصي فإنها مهلكات وتامل الايه قال ورشم اهلكنا من القرون من بعدهم ايوا كثير من اهل القرون الماضيه عذبناهم في الدنيا لكفرهم وتكذيب رسلهم وذلك من بعد اول الرسل نوح عليه السلام فانتم يا كفار قريش والخطاب الى للجميع لستم اكرم على الله من وقد كذبتم اشرف الرسل فعوقبتم أولى يعني أذبتم في كل عذاب تعدبونه في كل ضار تضرونه فإذا كذبتم أنتم تعذبون إن لم تنتهوا عن كفركم وتكذيبكم قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي وحسبك ربك يا محمد وهذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم اي يكفيك أي وحسبك ربك يا محمد أن يكفيك ربك خبيرا بصيرا بذنوب عباده يعلم وواطنها وظواهرها لا يكفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها ولكن ما يأتينا الأمر بالعلم عن ذنبنا الذنوب علينا أن نحذر لأن هذا العلم بعده المحاسبه من فوائد الآيات أولا من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره إذن على الإنسان يجعل القرآن أمامه يقرأ ورده ويراجع حفظه ويتثبع تفسير القرآن يقرأ القرآن لفهم المعاني إذا شق عليه شيء يرجع إلى التفسير ولذا هذا التفسير تفسير مختصر سهل جدا ويعطيك المعاني القريبة وفيه من الدقة والصواب جزى الله خيرا كل من سعى فيه التحرير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر يعني الإنسان لا يدعو على نفسه ولا على أولاده إنما إذا نطق نطق بخير وإذا دعا دعا بخير ولا يدعو الإنسان بالشر لا على نفسه ولا على غيره اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما وضوء النهار وظلمة الليل كل لا دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته اذا كلما جاءنا الليل نظرنا فيه كلما جاءنا النهار نظرنا فيه ونجعل الليل والنهار خزائنا نخزن فيهما الأعمال الصالحة ونستفكر قدرة الله وأن هذا من رحمة الله ولذلك نعمة النهار لا تكتمل إلا بالليل ونعمة الليل لا تكتمل إلا بنعمة النهار فهذه آيات عظيمة ثم الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل وهذا كله دلالة على وحدانية الله المدبر لهذا الكون تقرر الآيات مبدأ المسؤوليه الشخصية عدلا من الله ورحمة بعباده إذن علي الإنسان أن يعلم أنه مسؤول عن نفسه وأنه عليه أن يراقب نفسه وعليه أن لا يفرط في أمره ابدا فعلى الإنسان أن لا يفرط في عمل الصالح وأن يراقب نفسه. فربنا يقول: وما كنا عن الخلق غافلين. فكما أن خلقنا يعني تسير كما أن خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل عن مخلوق أبدا ولا ننساه. ولا نخلق خلقا فنضيعه إذن ربنا جل جلاله يحاسب. ولذلك على الإنسان أن يتحمل وأن يتعلم ومما يحذره الإنسان كسر الخواطر للآخرين فبعضهم يقول كسر الخواطر بمثابة خطأ طبي الاعتذار فيه لا يرد عافيتك إذعى الإنسان أن يحفظ وأن يهتم وأن يكون الإنسان عادلا وتأمل خلق القرآن المربون قال ولا منكم شيئا قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا يعني في هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه يعني قد يودي فيه فلا تتعجل بأذيته أو الدعاء عليه أو رده أو الهقد عليه لا دليل صريح في الآية أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق إذن هذه الفاعدة الأخيرة يقول تقرر الآيات مبدأ المسؤوليه الشخصية عدلا من الله ورحمة بعباده فعلى ذلك الثاني أن يراقب نفسه وأن يجد وربنا غني حميد ربنا يقول إن الله تعالى يعني جاء غني حميد جاءت في مواطن حتى قال ابن رجب إن الله تعالى في نفسه غني حميد أي لا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها إذن على الإنسان أن يتوب إلى الله وتأمل في الدعاء وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم في دعاء إبراهيم وإسماعيل يفرغان من بناء أعظم بيوت الله في الأرض ويسألان ربهما التوبة فلسا عليها ان يتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وإذا دعوت الله في شيء ولم يتحقق فاصبر فإن وراء كل شيء لم يتحقق خيرا أراده الله لك قل إن الأمر كله لله ثم عش بطمأنينة وارجع إلى ربك ثم احضر الشهوات ولذلك لا يضيع الصلوات ولا يضيع فقه معانا الصلوات إلا غارق في الشهوات وبمقدار زيادة الشهوات تنقص الصلوات وربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فعل سال يظن بأوقاته يا إخواني الظن بالأوقات سمة نجاح وأمارة إنجاز وعلى الإنسان أن يتحمل الآخرين وأن يصبر وأن لا يدعو عليهم كما مرت الآيات يقول ابن كثير عن موسى ابن جعفر الكاظم رحمهم الله يقول كاظم كثير العبادة والمروءه إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه أرسل إليه بالتحف والذهب يقول له من الذكور والإناث أربعون نسمة فالإنسان عليه ان يكون طيبا في تعامله مع الاخرين وان يحذر في الانسان المعاصي فربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأذل يقول ابن كثير والله ما عزد باطل قط ولو طلع القمر من جبينه ولا ذل ذو حق قط ولو أصفق العالم عليه اذن على الانسان أن يحذر المعاصي وأن يكون على طاعة الله تعالى وأن يقل الإنسان من الذنوب مهما استطاع تقول امنا عائشه رضي الله عنها أقل الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب إذن كن قليل الذنوب وهذه الخواطر التي تأتيك من المحرمات ثم تدفعها وتجاهد نفسك فيها الله سبحانه وتعالى علم بكل الخواطر والأسرار التي تمر عندك وهذا معنى قرآني يتدفق به القرآن ليرسخه في النفوس ولذلك ربنا قال وأسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ربنا قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وربنا قال فانه يعلم السر واخفى هذه السرائر اجعلها صالحة السرائر التي تكون في نفسك اجعلها صالحة ولا تقلد أحدا في حرام فلن يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنيا فكن قائما بطاعة الله تعالى إلى طاعة الله لا تقلد أحدا واحذر المعاصي حتى في الصباح لأن من جار على صباه جارت عليه شيخوفته فهذه الأمانة التي عندك من العورة وغيرها والجوار احفظها غائة الحذب واحفظ عورتك من الحرام أن ينظر إليه أحد واحفظ نظرك من الحرام وايضا لو أنك لا تصادق إلا إنسان لا عيب فيه لما صادقت إلا نفسك أنت ستصادق الناس وستمر بعيوب لا تتأثر بعيوبهم بل كن مؤثرا فيهم حينما تجاهد نفسك وهواك وذلك على الإنسان أن يعمل الصالحات وندعو ربه كل واحد منا فيه لديه أمنيات هذه الأمنيات قد تتاخر قد لا تتحقق وربنا يعلم ونحن لا نعلم كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون وتأمل دعوة موسى بعد أن سقى للمرأتين ثم تحول إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهي دعوة خرجت من قلب خاشع ونفس منكسرة بين إلي الله وفي غربة عن الأهل والوطن والدار وكان قد قال بعد أن توجهت القامديا مدين ربي ان يهدي لي سواء السبيل فكثير من ناس قد هجروا ومرت فيهم لحظات صعبة فعليهم أن يتمسكوا بالله وحده فإن الفرج قريب وهكذا على الإنسان أن يكون صادق ولذلك الصادق لا يحلف والواتق لا يبرر والمخلص لا يندم والكريم لا يمن والمحب لا يمل فعلسان أن يصبر في حياته وأموره كلها وأن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يرحم غربتنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين اللهم بارك في أمة محمد أجمعين اللهم بارك لنا في هذا القرآن الكريم اللهم اجعل عملنا يدخل كل بيت برحمتك يا ارحم